الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويرغون هاجزا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسال قومه ليبين لهم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 وَإِلَّا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِ عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إلَّا أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِفِ رَعُولَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِرَّبْكُمْ عَظِيمٌ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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فأطي السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم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 ومتن كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يسمت الله الذين آمنوا بالقون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 قل لي عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا سرا وعالنيا من قبل ان يأتي يوم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 إن الإنسان لظنوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنان رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك عفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفعدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من